الحفل الى جوط العالمين. لقد قم مالك يوم بالدين. دياجة معكم والدين. دا ولا الله اقول لنشاك نشعر ونشعر ونشعر ونشعر ونشعر that you go.